اثنان استمع إلى الجمل الآتية وأعدها أنا أتناول البيض والجبن والعسل في الفطور أنا أشرب الحليب في الفطور هو يتناول الحساء في الغداء هي تتناول السمك والصلط في الغداء أنت تتناول اللحمة في العشاء. أنت تتناولين الدجاج والأرز في العشاء.